إ ن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره و ن ع و د بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات أ ع م ا ل ن ا من ي ه د ي الله تعالى فلا مضل له ومن يهدم فلا هادي له و أ ش ه د أ ن لا اله إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله أ م ا بعد ف إ ن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهد الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله سنه ما زلنا مع حديث التسميه الذي قدمناه في اول باب الامور قال الحافظ رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال أ خ ذ ه أ ح م د و أ ب و داود وابن م ا د ه ب إ س ن ا د ضعيف و ل ل ت ر ي ذ ي عن سعيد بن زيد و أ ب ي سعيد ا ل ن ح و ه وقال أ ح م د لا يثبت فيه شيء وقال أ ح م د لا يثبت فيه شيء تكلمنا عن الحديث وما ت ع ل ق ب أ س ا ن ي د ه وقلنا ان ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم ا ل ض ع ف الحديث كالامام أ ح م د و أ ب ي ز ر ع ة و أ ب ي ح ا ز ل الرازيين ي و ك ا ل ع ط ي ل ي ه ايضا وممن صحح الحديث ج م ا ع ة من أ ه ل العلم الثقاب ك أ ب ي بكر بن ابي ش ي ب ة وابن الصلاح والحافظ زين الدين العراقي و ص ح ح ه أ ي ض ا ابن كثير وابن القيم و ج م ا ع ة من المتأخرين وقلنا ان الحديث ثابت بمجموع طرقه و أ م ث ل اسناد فيه هو ما عقب ا ل ح ا ف ظ رحمه الله به الحديث قال والترمذي عن سعيد بن زيد واوثق اسناد في هذه ا ل أ س ن ي ن هو إ س ن ا د سعيد بن زيد الذي قال عنه البخاري رحمه الله أحسن أحاديث الباب حديث ر ب ا ا بن عبد الرحمن وهو حديث سعيد بن شيخ ولذلك ا ل ح ا ف ظ عليه ر ح م ة الله بعدما ذكر بطالب العلم أ ن الاسناد ضعيف عقب ذلك بهذه ا ل م ق ا ل ة حتى يشعر طالب العلم أ ن ه ص ح ح حديثه بمجموع ا ر ق ولذلك ممن صحح حديث من ا ل ح ا ف ظ نفسه يعني أ ن ا ل ح ا ف ظ رحمه الله بعدما ذكر أ ن الاسناد ضعيف وهذا حق بين أ ن للحديث طرقا أ خ ر ى ولهذا قال في كتاب ا ل ت ر ص ي ص الحبيب وهو كتاب جيد علق فيه حافظ رحمه الله على كتاب الرافعي الكبير وخرج اسانيده وهو عمده في هذا البكر وقال بعدما خرج طرق الحديث وخرج الشواهد قال والظاهر ان الحديث بمجموع طرقه صحيح و أ م ا ع د ا ر ة أ ح م د يعني قوله لا يثبت فيه شيء بينا أ ن ه لا يعني ذلك أ ن أ ح م د رحمه الله ينفي الحديث دونه و إ ن م ا أ ح م د رحمه الله وغيره من أ ه ل العلم إ ذ ا قال لا يثبت فيه شيء يعني بخصوص إ س ن ا د ي يعني لا يصدق الحديث ب م ق ر د ه ولكن إ ن جاءت له شواهد وجاء الحديث من طرق أ خ ر ى فان الحديث قد ينهض للحسن والحسن مرتبه من مراتب الحديث الثابت فالحديث كما هو مجتهد عند اهل العلم ينقسم الى ثلاثه اقسام صحيح وضعيف فاذا قال لا يصح في الباب شيء فهذا لا يعني انه ليس بحسن وانما هذه الاصطلاحات انما اصطلح عليها من جاء بعد احمد وبعد هذه القرى و أ م ا قبل ذلك فالحديث عند أ ه ل العلم إ م ا صحيح واما, وإما ضعيف و أ م ا هذه الصلاحات ف إ ن م ا جاءت بعد زمن هؤلاء العلم حتى يفرقوا ما بين أ ق و ا ل ه م إ ذ ا قالوا لا يصلح فيه شيء فلا يعني أ ن ه لم يثبت فيه شيء ف ع ل د كل حاله الحديث حسن حسن بمفرده ولا حسن بمجموع طرقه وشواهده هو كذلك يعني طرقه و له م شواهد اخرى تؤيد ا ت ث ب ي ت ذكرنا ع د ة مباحث في هذا الباب و الذي أ ب غ ي يعني أ ب غ ي أ ن أ ؤ ك د عليه هو ما معنى قومه صلى الله عليه و سلم لا و ز و ه ذكرنا مبحث هو هذا ا ل ح ر ب ح ر ب ك لا النافيه للجنس اما أ ن ي أ ت ي ل ن ف ي الودود و إ م ا أ ن ي أ ت ي ل ن ف ي ا ل ص ح ة و إ م ا أ ن ي أ ت ي لنفس الكمال لا وضوء يعني اعيد على عجل إ ذ ا قال النبي صلى الله عليه وسلم أ و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ص ل ا ة لمن لا وضوء له يعني هل نقول لا ص ل ا ة ص ح ي ح ة ولا لا ص ل ا ة ك ا م ل ة أ ج ي ب لا ص ل ا ة ص ح ي ح ة يعني لو أ ن رجلا صلى من غير وضوء هل ص ل ا ة ص ح ي ح ة صلاه باطله مع أ ن ه صلى لكن ص ل ا ة غير إ ذ ن فقدرنا خبرنا لا صلاه لا حرف حرف ابتداء حرف لا نفي ا ل ج ن س او نفي ا ل ج ن س لا لا صلاه صلاه اجعت نكره اسم نكره فهو اسم لا نفي ا ل ج ن س اين الخبر الخبر هنا محذوف ينبغي علينا أ ن نقدر الخبر لا ص ل ا ة ص ح ي ح ة ولا لا ص ل ا ة ك ا م ل ة الجواب لا صلاه ص ح ي ح ة هنا ع ن د ن ا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اثم الله عليه ما هو الخبر الذي ينبغي علينا ان نضعه هل ينبغي علينا ان نقول لا وضوء صحيحا ولا لا وضوء كاملا يعني لو أ ن رجلا ل ن ع أ و ت و ض أ ولم يذكر اثم الله هل وضوء صحيح ولا لا هذا الذي سنبينه في هذه المحافظه وهي أ و ل ف ا ئ د ة وينفع ا ل ف ا ئ د ة الوحيده التي ربها الحديث من قال صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عنه اول ف ا ئ د ة ذكرناها وهي التي نحن فيها أ ن هذا الحديث بمفرده يعني لم ننظر بعد إ ل ى ا ل أ د ل ة التي في الباب دل هذا الحديث بمفرده على أ ن ا ل ت س م ي ة شرط شرط ل م ا ا ذ ل ص ح ة الوضوء وعليه من ترك ا ل ت س م ي ة على الوضوء عامل أ و تركها نسيانا فوضوءه غير صحيح وتلزمه ا ل إ ع ا د ه هذا مدلنا عليه الحديث وحده بمفرده من غير أ ن نجمع ا ل أ د ل ة التي في البال ولكن قبل أ ن نذكر ا ل أ د ل ة ونذكر أ ق و ا ل أ ه ل العلم ينبغي أ ن نعلم ما هو الشرط وما هو الواجب الشرط هو ا وما هو الاصوليين و هو ما يلزم من عدمه العدم الشرط ص ل ا ح ا هو ما يلزم من عدمه العدم إ ذ ا عدم هذا عدم هذا لا ص ل ا ة لمن لا وضوء له إ ذ ا عدم الوضوء عدمت ا ل ص ل ا ة فالوضوء شرط لصحه ا ل ص ل ا ة من أ ي ن لنا أ ن نعلم أ ن هذا شرط سيء ا ل آ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ص ل ا ة لمن لا وضوء له هل نقول الوضوء واجب ولا ا ل و ض و ر شرط ولا ا ل و ض و ر ر ك الان نفرق بين هذه الاصطلاحات عندنا شيء يسمى بالركن وعندنا شيء يسمى بالشرط وعندنا شيء يسمى بالواجب الركن له تعريف والشرط له تعريف والواجب له تعريف و ا ل س ن ة لها تعريف ما هو الركن الركن هو ما يلزم من عدمه العدم انتبه هو ما يلزم من عدمه العدم وهو داخل في الشيء أ و كما يقول ا ل أ ص و ل ي و ن وهو داخل في ماهيه الشيء اعطيكم مثال المسجد هذا على ق و ا ئ م على أ ع م د ة هذه ا ل أ ع م د ة أ ر ك ا ن ولا ليست اركان اركان لما هي أ ر ك ا ن ل أ ن ه ا د ا خ ل ة في المسجد نقول هذه الصوانه ركن من أ ر ك ا ن المسجد لماذا ق ل ن ا عليها ركن لأنها داخلة م ث ل فكل شيء يفسد ا ل ع ب ا د ة إ ن ترك وهو داخل في ا ل ع ب ا د ة فهذا معنى الركن مثلا السجود ركن ولم ا هو ركم ر نقل ان السجود غير ركن لماذا لم نقل هذا ل أ ن السجود داخل في ا ل ص ل ا ة ط ب ل ضوء شرط لماذا هو شرط قال انه خارج عن عن ا ل ص ل ا ة هذا الشيء وهذا الشيء فالشيء الذي يترتب عليه ص ح ة ا ل ع ب ا د ا ت من عدمها إ م ا أ ن يكون شرطا و إ م ا ان يكون ركنا إ ن كان داخلا في الشيء فهو ركن و إ ن كان خارجا عنها شرطا فهمت ماذا تعريف فالشرط والركن بمعنى واحد إ ل ا أ ن ه م ا يفترقان في أ ن هذا يدخل في ه الشيء والاخر لا يدخل في ه فالسجود ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة ركن ل م ا ل أ ن السجود داخل ل ل ص ل ا ة والوضوء ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة ش ر ط ل م ا طيب لماذا لم نقل و أ ن الوضوء واجب ل أ ن ه ع ر ف الواجب الواجب هو ما أ م ر الله بفعله بحيث يثاب فاعله و ي أ ث م تاركه الواجب هو ما امر الله عز وجل بفعله على وجه ا ل إ ل ز ا م بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه أ ل ي س الشرط بهذا المعنى يعني أ ل ي س الشرط يثاب فاعله و ي أ ث م تاركه من ترك السجود من فعل السجود في ا ل ص ل ا ة يثاب و ا لا يثاب من ت و ض ع ق ب ل ا ل ص ل ا ة يثاب و لا يثاب من ترك السجود في ا ل ص ل ا ة يعاقب و لا يعاقب فما الفرد الفرد في الترك ف الواجب يسقط بالنسيان, الواجب يسقط بالنسيان. ولا ي س ق ف ب ا ل ع م ل ك ا ل ر ك م انتبهوا لهذا ا ل م د ب ا ل ر ك م و ا ل ش ر ف والواجب من ترك شيئا منها عمدا فسد من ترك الرضا عمدا فسد ا ل ص ل ا ة من ترك السجود عمدا فسد ا ل ص ل ا ة الواجب من تركه عمدا فسد ا ل ص ل ا ة لكن من ترك الواجب نسيانا فصلاته ص ح ي ح ة ولا ي س م عليه ع مثال التشهد ا ل أ و س ط واجب ذ ل ي س واجب ا واجب من ترك التشهد ا ل أ و س ط عمدا صلاته ب ا ط ل ة صلاته ب ا ط ل ة فان تركها ا ل د ا ن ا ص ح ي ح ة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك أ و كما قال عند أ ب ي داود من تركه ف إ ن ا س ت ت م قائما فلا يعود ولكن ي ل ب ر ه أ ن ياتي بالسجدتين سهل ا ل آ ن هذا ترك واجبا ن س ي ا ن سقط عنه لما سقط سقط لكن الركن والشرط لا يسقط بالنسيان فمن نسي س ج د ه بقوه ا ل ص ل ا ة لما تسقط بقوه ا ل ر ك ع ة التي وفيه يعني لو أ ن ر ج ل ا صلى ص ل ا ة ر ب ا ع ي ة وجاء في ر ك ع ة منها ونسي السجود ثم سل ما عليه ان يفعل أ ن ي أ ت ي ب ر ك ع ة ك ا م ل ة لا ي أ ت ي ب ا س ج و د فقط إ ن م ا ي أ ت ي ب ر ك ع ة ك ا م ل ة مع أ ن ه م تركها نسيانا إ ذ ن فما الفرق بين الركن والشرط والواجب أ ن الكل يشترك فيه في العمل من ترك الركن أ و شرط او واجبا عمدا فالعباده منه لا تصح ومن ترك الركن والشرط نسيانا فعبادته ب ا ط ل ة ومن ترك الواجب نسيانا فعبايته صحيح مفهوم و أ م ا ا ل س ن ة ا ل س ن ة الذي اصطلح عليها اهل العلم وهي المستحب فالمستحب من فعله اثيب على فعله ومن تركه لا ياتم على فعله إ ذ ن فعندنا أ ر ب ع ة اصطلاحات الركن والشرط والواجب والمستحب الشرط الركن هو ما يلزم من عدمه العدم وهو في م ا ه ي ة الشيء في مهية يعني يعني داخله والشرط ما يلزم من عدم ابن عدم هو خارج عن الشيء الواجب ما أ م ر الله بفعله على وجه الالزام بحيث يثاب فاعله و ي أ ث م ت ا ر ي السنه المستحب ما أ م ر الله بفعله لا على وجه, وإنما على وجه الترغيب ا وإنما ا م وجه على ل فيه بحيث يثاب فاعله ولا ي أ ت م تاريخ ا و ض ع ل ن فهمتم هذا جيدا عندنا ر ك وشرط وواجب و م س ت ح ق ننظر في أ ق و ا ل اهل العلم ك ا د م ه لكن علمنا الفرق بين الثلاثه و ا ل أ ر ب ع ه من ترك الواجب نسيانا ا ل ع ب ا د ة ص ح ي ح ة لكن من ترك ا ل و ف ن او الشرط ا ل ع ب ا د ة ليست ص ح ي ح ة طيب من أ ي ن لنا أ ن نعلم أ ن هذا شرط و هذا ليس شرط السياسه ا ل آ ن انتبه ليس كل أ م ر يفيد الشرط ليس كل أمر يفيد امر ل ليس كل ش ر أ يفيد الشرط وهذه م س أ ل ة م ه م ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة لماذا ل أ ن ك إ ن قلت على شيء ب أ ن ه شر فقد حكمت على ع ب ا د ة فلان بالبطلان إ ذ ا حكمنا على شيء ب أ ن ه شر فحكمنا على فعله بالبطلان ان ترك سواء كان ترك او عامدا أ و نسيانا اذا أ م ر ا ل ل ه بفعل شيء أ و أ م ر رسوله بفعل شيء فالاخر أ ن ه انه واجب بيت شربه لكن من أ ي ن نعلم أ ن هذا الفعل الذي أ م ر الله عز وجل به ورسوله أ ن ه شر إ ذ ا رتب ب ط ل ا ن إذا ر ت ب ب ط ل ا ن على ترك هذا الشيء علمنا أ ن ه شر قال لا صلاه لمن لا و ض و ء له لا صلاه اص النفي للصحه يعني لا صلاه ص ح ي ح ة لمن ترك الوضوء علمنا أ ن الوضوء شرط علمنا أ ن الوضوء ش ر لكن لكن عندنا أ و ا م ر عندنا أ و ا م ر أ م ر الله عز وجل بها وعلمنا بالقرائن أ ن ه ا ليست شر كما قل في النبي أ م ر ب ا ل ت ش ه د ا ل أ و س ط ولما امر امر ا ل ت ش ر د الاوسط لكننا راينا رخص لرجل تركه نسيانا أ ن ي د ب ر ولم يبصد ص ل ا ة ولم يبصد ص ل اذن ة إ فالسياق هو ما يدل على على ماذا اما على ا ل ش ر ط ي ة واما على الوجوب ان قلنا بالوجوب ان تركه نسيانا ف ع ب ا ه ي ح وان تركه نسيانا وان ترك الشرط نسيانا ف ع ب ا ه ل ي س صحيحه ذ ا الحديث النبي قال صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عنه ا ل أ ص ل أ ن نقول لا وضوء صحيح لا وضوء صحيحا لمن لم يذكر اسم الله عنه ل هذا هو ا ل أ ص ل ولذلك قلنا هذا الحديث بمفرده دل على ماذا على أ ن ا ل ت س م ي ة على الوضوء شرط ل ص ح ة الوضوء من تركه عاملا او نسيانا او ضوءه غير صحيح تزوج اعاده ل ولكن لما جمعت ا ل ا د ل ة أ د ل ة الباب قلنا أ ه ل العلم لهم أ ر ب ع ة أقوال أ ه ل اقوال ل ل لهم ع أربعة م أ في التسمية التسمية الولوء القول الأول على أن التسمية سنه من تركها عمدا أ و نسيانا ف و ض و ء ه صحيح ق ا ل به أ ب و ح ن ي ف ة ومالك و ا ل ش ا ف ع ي وهي ر و ا ي ة عن, عن أ ح م د القول الثاني بان ا ل ت س م ي ة على الوضوء و ا ج ب ة ولكن ق ا ل إن تركت ع د ا إ ن تركت عمدا ت ل د م ه الاعاده و إ ن تركت نسيانا فرموقه صحيح قال به الحسن البصري واسحاق ابن ر ه و ي ه وهو قول عن أ ح م د هو قول عن عن احمد القول الثالث هو أ ن ا ل ت س م ي ة على الوضوء بمثابه ا ل ن ي ة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم ينم ي ن انه ي لمن ينوي أ سيتعبد لله عز وجل بوضوء قال به ربيعه أ ب و عبد الرحمن شيخ مالك والدارمي صاحب السنن والقارئ ا ل ق و ل الرابع أ ن ا ل ت س م ي ة على الوضوء شرط من تركها عامدا فوضوءها غير صحيح ومن تركها نسيانا فوضوءها غير صحيح فالزم ا ل ا ع ا د ة قال به أ ب و بكر الخلاد صاحب أ ح م د وصاحبه أ ب و بكر عبد العزيز و أ ب و بركات جد ش ج د الاسلام ب ت م ي ة وابن عبد الهادي وابن الجوزي و غ ي ر ه م واختاره ا ل ش و ك ا ن في سيل الجراف و ك أ ن أ ب ا إ ت ح ا ق نقره في كشف ا ل م خ ب و ق وعبارته ترى يرى يعني نفهم منها أ ن ه يرى أ ن ا ل ت س م ي ة شرط ل ص ح ة الوضوء فما هو القول الراجل عندنا أ ر ب ع ة أ قوله ا ق انها م س ت ح ب ة قول الثاني أ ن ه الرابع واجبة ا ل ن ه انها أ ش ر ا ل آ ن قبل أ ن ننظر في ا ل أ د ل ة ي ن د غ ي علينا أ ن ننظر في هذه ا ل أ ق و ا ل هل وضعها في هذا الموضع و صحيح ت ن ظ ر في موضعين الموضع ا ل أ و ل هل القول بالوجوب له, له وجه ولا لا وجه لا له、ننظر. الآن الأئمة التي الذين ذكرتهم ننظر قالوا بوجوب ا ل ت س م ي ة عن و و ن ح ن نقول القول بالوجوب ليس له موضع في هذا الحديث والذي نقول اما ان تكون التسميه شرطا او مستحبه نقول الذي ينبغي أ ن يقول هو اما أ ن تكون ا ل ت س م ي ة شرطا أ و تكون ا ل ت س م ي ة م س ت ح ب ة أ م ا من قال بالوجوب فلا وجه لقومك ومن قال من ك أ ن ه ا ك ن ي ة فلا وجه ل ق و م ه ا ل آ ن ننظر فيمن قالوا بانها كنيسه وهذا القول أ خ ر ج ه أ ب و داود في س ن ن بعدما ذكر حديث ا ل ت س م ي ة على الوضوء قال اخبرني فلان عن ربيعه انه قال يعني في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم اسم الله عليه انه ل م رجل ي ت و ض أ أ و ي غ ت س ل ولا ينوي وضوءا ولا غسلا ا ل آ ن هذا في التكلف و ا ل ا خ ط في النصوص أ ن نعملها على ظاهرها ولا نصرف هذا العمل من الظاهر إ ل ى شيء اخر ا ل أ ص ل ان نعامل النصوص على ظاهرها ل ن ب ي قال لا بدوء لمن لم يذكر و ا ل أ ص ل في الذكر أ ن ه ذكر اللسان ا ل أ ص ل في الذكر أ ن ه ذكر اللسان لكن ربيعه رحمه الله قال لكن ربيعه قال الذكر على مراتب الذكر على مراتب اعلى الذكر ما تواطا القلب مع اللسان م الذكر توطأ ع القلب واللسان إ م ا ذكر باللسان و إ م ا ذكر بالقلب و إ م ا ذكر بالقلب واللسان فقال لا و د و ء لمن لم ي ر د ر س م الله عليه ذكر القلب هل هذا الصارخ متجه لا هذا في تكلم ا ل أ ص ل في العبادات و أ و ا م ر ا ل ش ر و أ و ا م ر الله عز وجل ورسوله ا ل أ ص ل فيها أ ن ه ا أ ن ه ا على ظاهره إ ذ ا قال يذكر اسم الله ف ا ل أ ص ل ان تسمعه أ و تسمع نفسك ا ل أ ص ل ان تحرك ش ف ت ي ن هذا هو ا ل أ ص ل ولذلك من قال أ ن ه ا ك ا ل ن ي ة يقول ا ل ن ي ة لا دخل ل ل س ن به كما ذكرت و إ ن م ا ا ل ن ي ة محلها القلب فقوله ب أ ن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ب أ ن ذكر اسم الله هو له المراد به ذكر القلب فهذا فرق للفضل عن ظاهره والاصل أ أن ص ل ن ع م ل ل ا ع ى ظ ان ه ه ه ر و ا ل نعامل ن النصوص على ظ ا ه ر ه فالقول ب أ ن ه ك ن ي ة م و ض لا يقصد و أ م ا القول ب أ ن ه واجب فليس صحيح يعني لا ي ص ر ف أ ن نقول إ ن ا ل ت س م ي ة و ا ج ب إ م ا أ ن نقول أ ن ه ا شرط و إ م ا أ ن نقول أ ن ه ا م س ت ح ب ة لما ذ ا ل أ ن النبي قال لا هذا لا وضوء ا م ل وضوء صحيح فتكون شرط و إ م ا لا وضوء كامل فتكون س ن ة هذا واضح ا ل آ ن عندنا تقديرات إ م ا ان نقدر ب ا ل ص ح ة و إ م ا ان نقدر بالكمال لا وضوء صحيح نفهم ن هذا م ا ذ ان أ التسميه شرط و إ ن قلنا لا وضوء كاملا فوضوء صحيح لكن ليس كاملا فالتسميه تكون م س ت ح ب ة ف إ م ا ان تكون التسميه شرطه بنص الحديث و إ م ا أ ن ت ق و ل مستحب من أين من اين ل و و ج من أ الوجوه لا وجه للقول بالوجوه أ ح س ن ت لك ما في و ق ما ذكرنا طيب س أ ذ ك ر لك نحن قلنا لماذا لم نقل ب أ ن هذه ا ل ص ي غ ة صيغه الوجوه لماذا قال لا ص ل ا ة لمن لا و ض و ء له و ض ح لا ص ل ا ة لمن لا و ض و ء له هل يصح أ ن نحمل لا ص ل ا ة ص ح ي ح ة نعم فلماذا لم نقل بالوجوه يعني من ترك الوضوء نسيانا ص ل ا ة ص ح ي ح ة ا ل آ ن ا س أ ل ك رجل نسي ان يتوظف و صلى هل صلى صحيح ة و لتزمني ا ع ا د ه مع ان نسيها والوجوب يسقط بالنسيان لو قلنا ان الوضوء ل ل ص ل ا ت واجب لقلنا لمن ترك الوضوء نسيانا ص ل ا ة صحيح ة ا ل آ ن ط ا ل صلى الله عليه و سلم لا صلاه ت لمن لا وضوء له الحديث معنى الحديث يعني هل ينفع نحن نقول لا صلاه ك ا م ل ة غير وضوء ولا لا صلاه صحيحه قال بباقي الادله هل لو أ ن رجلا ترك الوضوء نسيا صلاه صحيحه ولا بطله بطله طيب معنى بطله اذن فقولك ب أ ن الوضوء شرط صح جدا طيب يبقى نقول لا وضوء ايه لا ص ل ا ة ايه ط ب ك ا م ل ة خرجت طيب لا ص ل ا ة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء ايه منين طيب احنا بقى مش بنجيب نحن نسمع تعالوا نجيب الادله خلاص كده يا اما ك ا م ل ة يا اما ط ب ان كانت عندك ك ا م ل ة ده يعني ا ل س ت ح ب ا ب و ل ل ل ج و م ط ب فين اللجوم انت بتقول لماذا لا نحمل هذا ا ل أ م ر على الوجوب انا ا س أ ل ك انت ب ق و ل كامله ا ل آ ن هل السغة هذه الشغله تحتمل الوجوب الان ما هو الواجب آ هل ه يركب على تركها البطلان ا ل آ ن أ س أ ل ك الواجب لو ترك يفكر على ا ل ع ب ا د ة بالبطان ولا لا يفكر عليه م بالبطان لا يفكر ب ا ل ك ل ي ة ولا على التفصيل يعني لو ترك الواجب ع م د ا وتركها سهوا صحيح كلام صحيح ا ل آ ن انت فرقت بين العمد و ا ل ن س ا ن الشر يدخل في الكلام ده أه؟ ما يخش طيب ع ا ي د ي ن نقول بقى ما هو الوجه الذي يهمل به النبي قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه نافذ الجن على ثلاث مراتب و ه ل المراتب لا ينتقل من, من و ا ح د ة إ ل ى غيرها إ ل ا ب ق ل ي ل ن ودليل لا صلاه م و ج و د ة لا وضوء صحيح لا وضوء كامل ثلاث مراتب لا وضوء موجود ينفع موجود、طيب. لا صلاه صحيحه ينفع؟, ينفع لا صلاه كامله ينفع ا ل أ و ل ى لا صلاه صحيحه معناها تبقى ايه لو ضوء, شرط. لو ضوء كاملا معناه خلاص احنا حفظنا ا ل ص ي غ ة في امرين اما ان تكون شرط اما ان تكون مستحب فين الوجوب هذه ا ل ص ي غ ة صيغه, صيغة ل ل ن ف ع للجنس لا تحتمل الوجوب النبي قال لا صلاه لمن لم ي ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب ف ا ت ح ة الكتاب ق ر ا ء ت ه واجبه ولا ركن ركن طيب ر ك ا ل ص ي غ ة هذه تحتمل تحت الوجوب اول الكلام لا يصح الوجوب ليس له وجه اذا رتب الله عز وجل ص ح ة الوضوء على ا ل ت س م ي ة فيلزم من ا ل ت س م ي ة أ ن تكون, تكون شرطا و إ ن رتب على ا ل ت س م ي ة نقصان الوضوء ف إ ن هذا يعني ان تسميتك م س ت ح ب ة لكن الوجوب ليس له وجه في هذه ا ل م س أ ل ة على وجه ا ل خ و ط وصيغ الوجوب م ع ل و م و أ م ا ط ي غ ة ل ا ا ل ن ا ف ذ للجنس فلا تحتمل الوجوب ه ذ اما الطيغة لا ت ت ح ل ل و و ج ب إ م ان أ تكون وهذا هو الاصل شرط أ و ركب و إ م ا أ ن تصرف ه ا ب ق ر ي ن ة من الشرطيه الى الاستحباب إلى اما الوجوب فلها الفاظ اخر واضح طيب فانحصرت ا ل أ ق و ا ل عندنا قولين ا ل ش ر ط ي ة والاستحباب فهل ا ل ت س م ي ة على الوضوء شرط ل ص ح ة الوضوء أ م أ ن ا ل ت س م ي ة م س ت ح ب ة يعني لو ان رجلا لم يسم الله عز وجل ع ا م ل أ و ن ا س ي ا على الوضوء هل وضوءه صحيح ولا ليس صحيحا نذكر ادله الان الادله نقول اولا ل ل ر القول ج ح أن ا ت مستحبة س م ي ة على الوضوء ل ا الراجح أ ن ا ل ت س م ي ة على الوضوء مستحبه القول مع قولنا ب أ ن ا ل أ خ ر في الحديث نفي ا ل ص ح ة ينبغي علينا إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نخرج الحديث من نفي ا ل ص ح ة إ ل ى نفي الكمال أ ن ن أ ت ي ب أ د ل ه وهذه ا ل أ د ل ه يكن فيها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض ع ولم يدخل اسم الله أ و أ ن ه أ م ر ولم ي أ م ر ب ا ل ت س م ي ة إ ن جاءنا هذا ص ر ك ن ا الامر من ا ل ش ر ط ي ة إ ل ى ا ل ا ن ت ح ب ا ب ا ل أ و ل الدليل ا ل أ و ل على أ ن ا ل ت س م ي تسمية س ن ة ليست شرطا الدل ا ل أ و ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة الذين رووا صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان رضي الله عنه وكان عثمان أ م ي ر ا للمؤمنين وكان يعلم ا ل ص ح ا ب ة وكان يعلم التابعين علمهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم ي أ م ر ه م باسم الله يعني لم ي أ م ر ه م بالتسميد والمقام مقام تعنيه المقام الذي عثمان فيه مقام تعليم جاء و س أ ل عثمان رضي الله عنه أ ن يعلمهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب, الباب. فدعا ب و ض و ء كما في حديث عمران وعلمهم كأن, كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه فغسل اليه ث ل ا ث ة ثم تمرض واستنشق واستنثر ث ل ا ث ا ا ل ح د ي ث فلو كانت ا ل ت س م ي ة على الوضوء شرطا يسقط الوضوء بنسيانه على ا ل أ ق ل لكان لزاما على عثمان أ ن يبينه لمن يعلمهم ل أ ن المقام مقام تعليم نقول من الممكن أ ن يترك سنه ن يترك م س ت ح ب ا يعني من ا ل م ل ك ه ان يترك التخليص يعني لا ي ا م ر ه بالتخليص أ ن يخلل لحيته ا أ و ان يخلل بين اصابعه ي هذا ممكن وممكن لا؟ لانه ان ترك مستحبا ض ج ر ه صحيح لكن عثمان في و ق ا م تعليم وينبغي عليه أ ن يعلمهم ما يصح به الوضوء وما بتركه لا يصح الوضوء فلما علمهم عثمان رضي الله عنه وتالق الصحابه عنهم أ ص ح ا ب ه كيف كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم لم يردوا ا ل ت س م ي ة على اول الوضوء فدل ذلك على أ ن ا ل ت س م ي ة ليست شرطه الدليل الثاني حديث المهاجر ا بن قنفذ رضي الله عنه عند أ ب ي داود أ ن ه مضى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما يجيبه ل صلى الله عليه وسلم ن ب ي فرغ ل م ا ف من وضوئه قال إ ن ه لم يمنعني أ ن أ ر د عليك السلام إ ل ا أ ن ي كرهت ان أ ذ ك ر الله على غير ط ه ا ر فدل ذلك على أ ن ه لم يذكر اسم الله قبل الوضوء مر ش واضح م ة المهاجر بن ق ن ف د رضي الله عنه والنبي وتوسل فسلم عن النبي والنبي لم يجب فلما خ ر ب النبي من الوضوء انتهى ب ن ض و ء قال له إ ن ه لم يمنعني ان أ ر د عليك السلام الا أ ن ي كرهت أ ن أ ذ ك ر الله على, غيري على غير على غير طهاره فهذا دليل على أ ن ه لم يذكر الله قبل أ ن يتوقف واضح لكم هذا الدليل ل أقول يعني أني أ س هل هذا ن أ خ ذ منه حكم أ ن من سلم ونحن على وضوء لن نرد علينا عائشه الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أ ح ي ا ن في ك ل حين كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن نحن نستدل على ان النبي لم يرد السلام ل أ ن ه قال إ ن ه لم يمنعني أ ن أ ر د عليك السلام إ ل ا أ ن ي كرمت أ ن أ ذ ك ر الله على غير ط ه ا ر يعني على غير وضوء هذا لا يفهم منه مثلا س وقد ا ا ل ر غير طهر آ ن أنه وإنما على لا رياس يفهم هذا جوز ق يستنبط منه هو ان النبي أن ا لم يسم الله قبل أ ن يتوضا احنا ا ل آ ن عندنا ادله اخرى فيها ا ل ت س م ي ن لكننا ا ل آ ن بصدد أ ن ن ن ق ر ا ل ح ك م ة من ا ل ش ر ط ي ة إ ل ى الاستحباب و أ م ا الاستحباب لا ناخذه من هذا الحديث إ ن م ا ناخذه من ا ح د ي ث اخرى و هي في ا ل أ ص ل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه و لحديثه سياتي ب ي ا ن ا ه واضح لكن ش غ ر ن ا ا ل آ ن ما هو أ ن ننقل ا ل أ م ر من ا ل ش ر ط ي ة إ ل ى الاستحباب فاول دليل ان ل النبي كره أ ن يذكر الله على و يطهر ا و لم يحجب المهاجر الا بعد أ ن ت و ض أ فهذا د ل ي ن ه لم يذكر اسم الله قبل الوضوء الدليل الثالث في س ن ة الترمذي من حديث أ ب ي ه ر ي ر رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الوضوء فقال ت و ض أ كما أ م ر ك الله قال ت و ض أ كما أ م ر ك الله والله عز وجل ماذا قال يا أيها الذين أمنوا إذا من الصلاة فاغسلوا أجل يأمروا أولا إلى ولم بالتثمية ولذلك لما قمتم الإمام أحمد رحمه أحمد عن ا ل ت س م ي ة أ ه ي و ا ج ب ة قال لا هذا في رؤيه الحكم الله. الله عز وجل لم يذكرها في كتابه لم يذكرها في كتابه في ولهذا قال النبي توضا كما أ م ر ك الله ف إ ذ ا نظرنا الى ما أ م ر الله عز وجل في كتابه علمنا أ ن ه لم يذكر ا ل ت س م ي ة الدليل الرابع عند أ ب ي داود الحديث ب ع ث ب ن ر ا ف ع في ق ص ة المسيء المسيء لصلاته قال قال صلى الله عليه وسلم إ ن ه لا تتم انظر ه ذ ا اللقب وهو من أ ف ر ح الادله التي تصرف ا ل ت ي تصرف ت ا ل س م ي ة من ا ل ش ر ط ي ة إ ل ى الاستحباب قال إ ن ه لا تتم ص ل ا ة أ ح د ك م حتى ي ت و ض أ فيغسل وجهه ويديه إ ل ى منفقيه ثم علمه ا و ص وقال فيغسل وجهه وهذا دليل على انه لو كان الوضوء لا يتم الا بالتسميه لقال حتى يسمى ل ه اولا فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ه ذ ا ل ر ج ل ما يحسن الوضوء يعني ما احسن الصلاه وما احسن الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم ع ل م ه وهذا اولى ن يذكر له كل شيء عن الوضوء ف ل ن ب صلى الله عليه وسلم ما علمه او ما امره بالتسميه بدل ذلك على ماذا على استحبابه الدليل خ ا ل وهو أ ن ا ل ن ظ ر إ ل ى أ ح ك ا م الشريعه يرى أ ن الله عز وجل ورسوله لم ي ب ط ل ع ب ا د ة عبد بحديث كهذا النوع من الحديث هذا الحديث مختلف فيه ولا لا مختلف فيه اختلف قول ولا ما هو قول لو تنظر إ ل ى من ض ع ف ه ترى أ ح م د و أ ب ا حادث وابا ز ر ع ة ا ل ر ا ز ي و ا ل ع ق ي م و ج م ع ه ؤ ل ا ء ث ق ا ف أ ئ م ة في العلم ض ا ع ف و هذا الحديث ونعم جماعه اخرون ص ح ح و ن فالحديث ما بين مضاعف ومصحح وليس الكلام فيه على ا ل ص ح ة بل على الحسن يعني لم يقل و أ ح د أ ن ه صحيح بل كما قال ابن صلاح وهذه أ ع ظ م ع ب ا ر ة في من يصححون إ ن ه حديث حسن ف إ ذ ا نظرت إ ل ى أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة و إ ل ى ا ل أ ح ك ا م التي يترتب عليها البطال وجدت أ د ل ت ه ا في غ ا ي ة ا ل ص ح ة والثبات ف إ ذ ا نظرت و ا س ت ق ر أ ت أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة وجدت أ ن الله عز وجل لم يبطن ع ب ا د ة أ ح د بمثل هذا النوع من ا ل أ ح ا د ي ث و إ ن م ا ي ب ط ل عبادته ب آ ي ة أ و بحديث ثابت الخلاف به ليس قوي لكن خلاف قوي يترتب عليه بطلان الوضوء من عدم ا ب ط ا ن ه فهذا لا نراه س ل و ه ولهذا مما يؤيد أ ن ا ل أ م ر ليس على ا ل ش ر ط ي ة أ ن هذا الحديث ليس ك ب ق ي ة الاحاديث التي يترتب عليها ص ح ة العباده من ب ط و ن ه ا واضح فهذه خ م س ة أ د ل ه ت ط ر ف ا ل أ م ر من ا ل ش ر ط ي ة إ ل ى الاستحباب طيب أ ي ن لنا أ ن نقول بالاستحباب لهذا الحديث هذا الحديث إ م ا أ ن يكون شرطا و إ م ا أ ن يكون م س ت ح ب ف إ ذ ا اخرجنا من الشرطيه ة بقي ب ا ا ا ل س ت بقي الاستحباب ولذلك البخاري عليه رحمه الله في صحيحه قال باب ت س م ي ة الله عند ا ل ج م ا ع وفي شؤون او كما قال ذكر هذا الباب في الوضوء البخاري في باب الوضوء ب و ر هذا الباب قال باب ت س م ي ة الله دليل فهذه ا ل أ د ل ة ا ل خ م س ة بينت ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ليست شرطه ل أ ن ا ل ت س م ي ة ليست, ليست ش ر ط ل ص ح ة الوضوء ولكن ينبغي على المسلم الا يدعاه لما احتياطه ل أ ن ن ا و إ ن كنا بظاهر ا ل أ د ل ة ونحن نتعبد بالدليل فقد يكون الحق معه منه ل ا س يوم وقد قال ب م ا ع ه من ف ق ا د اهل العلم ب أ ن ه ا شرط ف ا ل أ و ل ى بالمؤمن أ ن يحتر ل د ي ن ه و أ ن يذكر اسم الله عز وجل على وضوء أ ن يقل و باسم الله هذا أ و ل ى به ولدين إ ن كانت شرطا فقد وفى و إ ن كانت م س ت ح ب ة فقد زادت الاب أ وهذا هو ا ل أ و ل ى بدين المسلم وهذه ا ل ا د ل ة عليها بعض ا ل ت ع ق ب ا ت ولكن ليست متجهه ولذلك لم اذكر ا ل ش و ك ا ن في س ي د الجرار رد على بعضها ولكن ب ر ض و ن ه ليست وافيه أ و و ا ف ي ة في بابها غير ان ألا ب ق ي ة ا ل أ د ل ة ترد على م خ ا ل ه ونذكر ايضا في هذا الباب حديثا يستدل به على فرص ا ل أ م ر من ا ل ش ط ي ه و ا ل س ت ا ب ولكن ليس عمدا ن ه حديث ضعيف بل هو حديث باطل و إ ن م ا أ ذ ك ر ه تنبيها على ب ض ا ن ي وضعفه و أ ن ه لا يحتج به ونحن لا نحتج به و و حديث من توضا فذكر اسم الله عليه كان قبورا بجسده كله ومن ت و ض أ ولم يذكر اثم الله عليه كان ق ه و ر ا لاعضاء ه أو ل ودوه ذ الوضوء ا ح د ي يفيد ث قد آخره م ن و ل يرسل الله كان تهورا أ وابو بكر الداهري من, من ابن مشعود و ي بن ه ا متروك وهو م وفيه ايضا من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة يزيد بن عياض وهو متروك فالحديث غ ر م ا ت بعضها فوق بعض فلا يثبت الحديث لا مرفوعا ولا موقوسا فقلناه تنبيها على أ ن ط ر ي ق ة منهم ذكروا هذا كدليل ولكن لا يعتز بهذا الحديث أ ق و ل ق و ل هذا أستخدم الله وجزاكم ولكم الله